بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله انني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا أَجَلٍ أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير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 أفمن كان على بينة من ربّه وَيَتْلُوهُ شاهد منه ومن قَبْلِهِ كتاب موسى ومن قبّله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُمْ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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هم أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟ هَلْ مَثَلًا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 فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم, هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أَرَأَيْتُمْ إِن كنت على بينة من ربي وَآتَانِي رَحْمَةً من عنده فعميت عليكم فعميت عليكم أن نلزمكمها لها كارهون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 قال إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَا ينفعكم النُّصْحُ حِينَ أَرَدْتَ أَن أَنْصَحَ لكم إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يغويكم هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 واصنع الفلك بِأَعْيُنِنَا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه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 وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح بنه وكان في معزل يا بني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 وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إِلَيْكَ ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إِنَّ الْعَاقِبَةَ للمتقين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 ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم بدرار يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوه الى قوتكم واذا تتولوا مجرمين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 فَإِن تولوا فقد أَبْلَغْتُكُمْ ما أُرْسِلْتُ به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إِنَّ ربي على كل شيء حفير ولما جاء أَمْرُنَا نجينا هودا والذين آمَنُوا معه بِرَحْمَةٍ منهم وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ وَلِيرٌ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّالٍ عَنِيَّدٍ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ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 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصر لي من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير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 فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثه ايا من ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز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 ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفا قالوا لا تخف إن أرسلنا إلى قوم الوقطة ومرأتها قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتي الد وانا عجوز وهذا بعلي شيخ ان هذا لشيء عجيب قالوا اترجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم الوطر إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك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 قال يَا قَوْمِ هؤلاء أُولَاءِ بَنَاتِيهُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ رجل رَجُلٌ رَشِيدٌ قَالُوا لَقَدْ عَلِنتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نريد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 إِنَّ رَبِّي رحيم وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مما تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فينا ضَعِيفًا لَنَرَاكَ ضَعِيفًا ولولا رحمتك لرجناك وما أنت علينا بعزيز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 وبئس الورد الموعود واتبعوا في هذه لعنه ويوم القيامه بئس الرفد المرفود ذلك من انباء القران قصه عليك منها قائم وحصيد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 اصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم